بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحسن الله إليكم قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما دليل الصلاة والزكاة جواب قال الله تعالى فإن تابوا قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال تعالى فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية وغيرها, الآية وغيرها الآية وغيرها لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يتعلق بالأركان الخمسة التي ذكر أنها أركان الإسلام بعد أن بين تعريفه ومن جملة تلك الأركان الصلاة والزكاة وقد أورد سؤالا يتعلق بها فقال ما دليل الصلاة والزكاة وأورد في ذلك آيا من القرآن الكريم وهؤلاء الآيات تدل على وجوب الصلاة والزكاة تارة بتعليق تخلية السبيل عليها كما قال في الآية الأولى فإن تابوا وأقاموا الصلاة ثم قال فخلوا سبيلهم وتارة بتعليق الأقوة الدينية عليها وتارة في بيان كونها مأمورا بها كما قال تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله حتى ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهؤلاء الآيات دالة على أن الصلاة والزكاة مما أمر الله سبحانه وتعالى به وقد دل حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس أنها من آكد المامورات لأنها من جملة الأركان ومن مآخذ التصرف القرآني الاقتران بين الألفاظ كالاقتران بين الصلاة والزكاة حيث ذكر فإن الله عز وجل قرن بينهما كثيرا في آيات عديدة وإنما وقع القرن بينهما لأن أعظم العمل المتعلق بالبدن هو الصلاة وأعظم العمل المتعلق بالمال هو الزكاة ففي الصلاة تقوية للبدن وفي الزكاة تنمية للمال فلأجل هذا المعنى قرنا بينهما في التصرف القرآني ويقابل هذا القرن الإفراد وسيأتي له مثال فيما يستقبل والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس دون غيرها والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي زكاة الأموال دون غيرها فليست زكاه الفطر من جملة الزكاة المعدودة ركلاً انها زكاه بدن وليست زكاه مال نعم السلام عليكم ما دليل الصوم جواب سؤال ما دليل الصوم جواب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم الايات وفي الحديث العربي أخبرني بما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا الحديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بأركان الإسلام وهو ما دليل الصوم ثم أجاب عنه بإيراد آيتين إحداهما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وهذا دال على فرضه والاخرى قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذه داله على تعيين المفروض فان المفروض من الصيام هو صيام شهر رمضان ثم اتبع الايتين بحديث طلحه بن عبيد الله في الصحيحين واللفظ للبخاري وفيه ان الاعرابي سال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان دون غيره من الصيام الواجب كصيام النذر أو الكفارة أو غيرهما فلا يدخلان في حقيقة الركن وانما هما صيام واجب فحسب نعم <تصفيق> سؤال ما دليل الحج جواب قال الله تعالى واتم الحج والعمرة لله وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تتابع عليكم الحج الحديث في الصحيحين وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا به يتم معد أركان الإسلام الخمسة وهو ما دليل الحج وأورد على ذلك آيتين أولاهما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهذه الآية دالة على وجوب الإتمام بعد الشروع وليست دالة على الوجوب ابتداء لكن بعض اهل العلم يستدل بها بناء على ان ما امر باتمامه انما امر بذلك للامر باصله فيكون دالا على وجوب اصله فان الذي يجب اتمامه انما هو الواجب واما النفل فعند جمهور اهل العلم لا يجب اتمامه وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى ولله, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذه الآية دالة على ايجاب الحج لذكر على فيها فإن على موضوعة في خطاب الشرع للدلاله على الأمر كما ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد والصنعان في شرح منظومته في أصول الفقه كما أن في تمام الآية دليلاً آخر على الوجوب هو قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فإن الكفر لا يطلق إلا على ترك واجب سواء كان كفرا أصغر أو كفرا أكبر ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثاً من السنة وهو إن الله تعالى كتب عليكم الحج وهو بهذا اللفظ عند النساء وقد عزاه المصنف إلى الصحيحين وإنما الذي في الصحيحين وإنما الذي في صحيح مسلم من دون البخاري حديث أبي هريرة أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا وأما لفظ الكتب فليس فيهما وتقدم حديث جبريل الطويل من رواية عمر وكذلك حديث بني الإسلام على خمس فهو دال على وجوب الحج والحج الذي وركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر فهذا هو الركن فإذا جاء به الإنسان سقطت من ذمته المطالبة بالوفاء به وكان ما وراءه نفل نعم حسن الله وليكم سؤال ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه جواب يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على أركان الإسلام الخمسة أورد سؤالا يتعلق بحكم جحدها بأن لا يقر العبد بها بل ينكرها ويستكبر عنها فقال ما حكم من جحد واحدا منها وأقر به واستكبر عنه والفرق بين الجحد والاستكبار أن الجاحد غير مقر بالكلية أما المستكبر فإنه مقر بوجوب ما ذكر له إلا أنه مستكبر عنه وفي الحالين فإن الجحد والاستكبار كفر فإن من أنواع الكفر الأكبر كفر الجحود وكفر الاستكبار سيذكره المصنف في محله اللائق من هذا الكتاب وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن من جحد شيئا من أركان الإسلام أو اقر به لكن استكبر عنه ولم يمتثله استكبارا فهذا كافر خارج من الملة نعم السلام عليكم ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل جواب أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه دي الصفة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وحديث امرت أن قاتل الناس الحديث وغيره وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن له شوكة له أخذها الإمام منه قهرا وكل ونكله بأخذ شيء من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا اخذوها وشطر ماله معها الحديث وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه، الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولامثاله وأما الحج فكل عمر فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة. وقد جاء الوعيد الاخروي في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبه خاصه في الدنيا ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بحال اخرى في حق من ترك هذه الاركان وهو من تركها لتكاسل او تاويل فقال ما حكم من اقر بها ثم تركها لنوع تكاسل او تاويل ومتعلق السؤال هو الاركان العمليه الاربعه الصلاه والزكاه والصوم والحج دون الشهادتين فإن الشهادتين لا يثبت اسلام العبد الا بالاقرار بهما ولا يتصور ان يتركهما تكاسلا او تاويلا فالترك المتعلق بالتكاسل والتاويل منحصر في الاركان العمليه الاربعه وقد بين المصنف حكم ذلك فقال اما الصلاه فمن اخرجها عن وقتها بهذه الصفه اي تكاسلا او تاويلا فانه يستثاب فان تاب والا قتل حدا اي لا كفرا فانما يقتل عقوبه له على الترك وهذا المذهب ينسب في تاليف الفقهاء للجمهور ومرادهم بالجمهور قول المذاهب الاربعه فان اكثر فقهاء المذاهب الاربعه على ما استقرت عليه المذاهب يقولون انه لا يقتل كفرا وأما باعتبار الادله فان اكثر الصحابة والتابعين على أنه يقتل كفرا بل لا يكاد يوجد خلاف معتد به بين الصحابة حتى قال عبد الله بن شقيق العقيل فيما رواه الترمذي بسند صحيح ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة وهذا نص في إجماعهم وأنهم كانوا يرون أن ترك الصلاة كفراً أن ترك الصلاة كفر وعلى هذا دلت أدلة كثيرة وهو المذهب المنصور باعتبار الأدلة وقد مشى المصنف رحمه الله تعالى على القول الآخر باعتبار مذهبه فإنه شافعي المذهب مع تأثر بمذهب أهل الحديث تبعا لشيخه القرعاوي رحمه الله تعالى وأما الزكاة فقد بين المصنف حكمها بأن من منعها إما أن تكون له شوكة أو لا شوكة له فإن كانت له شوكة وهم جماعة فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤدوها للايات والأحاديث السابقة وا استقر على ذلك عمل الصحابه مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتل مانع الزكاه واما ان كان مانعها لا له بل هو واحد فان الامام ياخذها منه قهرا اي غصبا وينكده باخذ شيء من ماله لما رواه احمد وغيره بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله أي نصف ماله وهذا قول الشافعي في القديم وهو مذهب أحمد وعد من مفردات المذهب أي التعزير بأخذ نصف المال من الممتنع عن أداء الزكاة فتأخذ الزكاة وشطر المال ثم ذكر ما يتعلق بأخذ في الصيام فقال وأما الصوم فلم يرد فيه شيء ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله أن يعزره تأديبا وتقديره يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة وأما الحج فقال فكل عمل العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت والواجب فيه المبادرة فلا يجوز للإنسان أن يؤخره مع القدرة عليه لأن الصحيح أن الأمر به للفور وإنما أخره النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى ذلك فمن وجد قدرة عليه فإنه يجب عليه ذلك فقول المصنف فكل عمر العبد وقت له أي إذا لم توجد القدرة أما إذا وجدت القدرة فإنها تجب المبادرة ثم ذكر أن الحج لم يلد فيه عقوبة خاصة في الدنيا وإنما جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه ورويت في الوعيد على ترك الحج حديث ضعاف من اقواها حديث أنس عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في كل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لو تقوموا بها لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها لعذبتم وهذا الحديث له علة وإن كان ظاهر إسناده الصحة والأخبار المروية في الوعيد الأخرى على الحج مما هو مرفوع لا يثبت منه شيء وإنما فيه اثار عن عمر وعلي أصحها ما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه انه قال من أطاق الحج فلم يحج بل يهوديا أو نصرانيا ومعلوم ما رتب من الوعيد الأخروي لليهود والنصارى نعم السلام الله لك سؤال ما هو الإيمان جواب الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام أتبعها بالمرتبة الثانية وهي الإيمان فاستفتح ذلك بالسؤال عن الإيمان بقوله ما هو الإيمان ثم أجاب بطرف من اعتقاد أهل السنة فيه فقال الإيمان قول وعمل إلى آخر ما ذكر وسيفصل رحمه الله تعالى مضمن هذا الجواب في الأسئلة والأجوبة المستقبلة نعم <سؤال>, سؤال ما الدليل على كونه قولا وعملا جواب قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية وقال تعالى فامنوا بالله ورسوله ومعنى الشهادتين التي لا يدخل العبد في الدين إلا بهما وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا لا تنفع إلا بتواطئهما وقال تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحول القبلة سمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بحقيقة الإيمان وهو ما الدليل على كونه قولا وعملا فقال قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وهذا دال على أنه مضمن القلب وتضمنه القلب يشمل قول القلب وعمله ثم أتبعه بآية أخرى وهي فآمنوا بالله ورسوله وهذا كما قال المصنف معنى الشهادتين التي لا يدخل العبد في الدين إلا بهما فإن واجب الإيمان بالله أن نشهد أن لا إله إلا هو وواجب الإيمان في رسوله صلى الله عليه وسلم ان نشهد بانه لا رسول يطاع في هذه الامه الا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا اذ لا تنفع قولتها باللسان دون اعتقاد القلب ولا ينفع اعتقاد القلب دون نطق اللسان فلا بد من تواطئهما ثم اورد ايه ثالثه وهي قول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم الى بيت المقدس فانها نزلت في ذلك فسمى الصلاه كلها ايمانا كما قال البخاري في صحيحه وهي متضمنه لعمل القلب واللسان والجوارح ثم ذكر احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نسبه اعمال الى الايمان فنصوص الشرع داله على ان الايمان قول وعمل نعم. الله ليه. سؤال ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه جواب قوله تعالى ليزدادوا ايمانا مع إيمانهم وقال تعالى, وز وقال تعالى وزدناهم هدى وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وقالت تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقالت تعالى فاما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وقالت تعالى فخشوهم ف... وقالت تعالى فخشوهم فزادهم إيمانا وقالت تعالى وما زادهم الا إيمانا وتسليما وغير ذلك من الآيات وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بمسألة ثانية من مسائل الإيمان وهي زيادته ونقصانه وأورد في ذلك آيات عدة تصرح بزيادة الإيمان أوردها البخاري في صحيحه عند بيان هذا المقصد من كتاب الإيمان وهؤلاء الآيات تضمنت زيادة الإيمان ولم تتضمن نقصانه تصريحا لكن يفهم أن ما قبل الزيادة فإنه يقبل النقص فهذا وجه الاستدلال بها على الزيادة والنقصان معا فإنه ما من شيء يقبل أن يزاد فيه إلا وهو قابل أن ينقص منه فدلت الآيات على هذا وذاك وأورد المصنف في ذلك حديثا وهو في قصة حنظرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر نصافحتكم الملائكة على قوسكم وفي طرقكم أخرجه مسلم بهذا اللفظ فإراد المصنف له باعتبار حكايته بالمعنى واحتياطا قال أو كما قال للإعلام بأنه جاء على روايته بالمعنى وهذا الحديث دال على تغير الإيمان بتغير الحال والتغير إنما يكون بالنقص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر فصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم وهم شكوا إليه نسيان ما أمرهم به كما قالوا عافسنا الأزواج والأولاد فنسينا كثيرا فاشتكوا إليه ما يلحقهم من التغير وهذا, اللحق إنما وهذا التغير إنما يكون بالنقص وقد استدل الترمذي رحمه الله تعالى وتبعه المصنف في معارج القبول بحديث على نقصان الإيمان ما هو؟ على حديث صريح في نقصان الإيمان ما الجواب؟ ها. أما نقص دينها فانها لا تصلي أنت الجملة الثانية جبت جبت الجملة الثانية أذهبوا لب الرجل الحازم من احداكم قالوا فما نقصان دينها؟ قال ايش تمكثوا لا شطر لا تصلي يعني بسبب ماذا بسبب الحيض طيب وين دلالتها انقص الإيمان هاي يا وين دلالتها انقص الايمان ايش نقص الدين ان ينقص دينه يعني ينقص ايمانه بسبب ماذا ترك العمل طيب ترك العمل اختياري أم اضطراري طيب الله عز وجل يعاقب بنقص الدين عن الاضطراري الذي لا خيارة للعبد فيه لا كيف استدلال الآن المرأة تقول أن تنقص إيمانها بسبب العارض هذا نعم فكيف يعاقب الله عز وجل عليه يعني كيف تستدل به على نقصان الإيمان عند من يترك الطاعة ويفعل المعصية فأولى أن ينقص سم. هذا وجه الاستدلال وجه الاستدلال أنه إذا كان ينقص اضطرارا فإنه أولى أن ينقص إذا كان باختيار العبد فإذا ترك العبد الطاعة باختياره أو فعل المعصية باختياره فإنه أحرى أن ينقص إيمانه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقص الدين عندها بشيء تعذر فيه وهو تركها للصلاه فهذا لا يضر إيمانها لأنها تركت بأمر الشارع فإن الشارع نهاها عن أن تصلي على حيضها لكن المقصود الاستدلال بالحديث على غيرها وهذا الشاهد من شفوف نظر الترمذي رحمه الله تعالى وحسن استنباطه فإنه لم يشارك أحد في استدلال على ورود النقص نصا في خطاب الشرع فإن الحديث فيه التصريح بنقص الدين وجماعة من السلف امتنعوا عن لفظ النقص منهم مالك بن أنس فكان يقول الإيمان يتفاضل ولا يقول ينقص احتياطا لعدم وروده لكن هذا الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين دليل على وجود النقص وقبوله في الدين وهذا آخر التقليل على هذا الكتاب وبالله التوفيق